بسم الله الرحمن الرحيم قرأيك الذي يفذب بالدين فذلك الذي يبعد اليديم ولا يحب على طعام مستين فغير للمسلين الذين هم عن صراحهم سامون الذين هم مراءون ويمنعون الماء